صوت يا جبر يبتاع ويجلو بالباب الله صوت يا جبر يبتاع ويجلو بالباب ندفع حق إضراب الدم ونستشهد ما فيها كل ما تنزل دم من ألم والنفاق ضار ندفع حق إضراب الدم ونستشهد ما فيها كل ما تنزل دم عتقم من ألم Mütevekkil ve biz daha مجدك مجدي وارضك ارضي من هول الديل المشوار حد السيف القاطع رح ترجع لصحاب الدار مجدك مجدي وأرضك أرضي من ضك تحت رجاله الدار مجدث مجدي من المشوار حد السيف القاطع تحت رجاله اصحابها İşte biz de bu işi bu işi yapıyoruz. İşte سهل الوزع رجع ازراب فجر الوادي مشتك صاده لعيون الناس الاحرار من الجبل العالي رجع ازراب و اتلال فجر الوادي ما في Nistehiz ma fi ham, kelme benzel deme